من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله Kzalik yızlıb Allahı alıq ve alıqıl. Fakıma zebd fayızhab jufa. Fakıma ma yıngfır nas fayımkıs